يحفظ القران يبدو اكثر ما هو حافظ اسمه ممكن يغلط في اسمه كما يغلط في القران يراجع يوميا خمسه اجزاء كيف مثل ما انت الان يعني بعض الاخوه او الاخوات الذي يقرأ سوره الكهف كل جمعه تجد ان خلاص جرت على لسانه سوره الكهف بحيث انه هو العصر طالع يجيب للشغلات يقول الحمد لله الذي انزل عنا ابدي الكتاب ولم يجعل قيما لي رب حسنا شديدا من لدنه يبشرا وما يوصل السجل لهم خلص نصف الصوره ولا لا يعني جرت على لسانه خلاص ما عاد يحتاج يركز من كثرة قراءته لها قل مثل ذلك قل مثل ذلك في من يقرا القران كثيرا صاحبي هذا يقرا كل يوم خمسه اجزاء قلت له انا يا ابو فلان ابو عمر كيف تقرا بالله خمسه اجزاء كل يوم قال والله انها اسهل علي من الماء يقول انا طالع الكليه يعني ربع ساعه اقرا لي جزء الا شوي وانا راجع من الكليه اكون خلصت جزء نصف ولا جزئين وأنا داخل مكتبي وأدور كشوف الطلاب أكون خلصت ثلاثة أربع صفحات من, من, من كثرة جريان القرآن على لسانه أصبح الأمر سهلا عليه فلما يأتيك مثل قتادة رحمه الله إمام من ائمه التفسير ويقرأ القرآن يوميا يقرأ أربعة أجزاء ونصف ليس امرا صعبا عليه أعرف أيضا أحد المشايخ الفضلة يقرأ القرآن في كل أسبوع يختمه مرة ما أذكر أني جئت إليه صليت معه العصر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 ساعه كامله ويبدا يعني ينتهي منها لانه عود نفسه الانسان الذي يجلس على الانترنت لانه عود نفسه على هذا جرت نفسه وتعودت كذلك الذي يعود نفسه على القران ولما قرات ان بعض السلف كان يختم القران كل ثلاث ليالي مره في رمضان كما كان يفعل قتاده يقولون في غير رمضان يختم القران كل سبع ليالي مره في رمضان يختم القران كل ثلاث ليالي مره فلما قرات ذلك واردت ان اذكره لاخوتي الفضلاء جلست افكر قلت معقول يقرا كل يوم عشرة اجزاء يعني هذه الجزء قرابه العشرين صفحة صفحه معقول يقرا يوميا يعني مئتين صفحه من القران يقراه ويتلوها تلاوه معقول فعملت اختبارا وجئت مره صليت في المسجد وخرج الناس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 ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه دل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك إلى آخر الآيات قراءة ليست سريعة جدا ولا بطيئة فالسغرق مني بالضبط 21 دقيقة قراءة جزء كامل بمعنى أن الذي سيقرأه يومياً عشرة أجزاء سيستغرق من, من ثلاث إلى أربع ساعات يعني لو مثلاً جلس بعد صلاة الظهر في المسجد ساعة اضمن أنه سيقرأ جزئين ما فيها كلام قبل صلاة بعد صلاة العصب جلس ساعة أقرأ سيقرأ جزئين ما فيها كلام قبل صلاة المغرب جاء ينتظر الإفطار وأخرج المصحف وقرأ سيقرأ يمكن نصف جزء بعد صلاة قبل صلاة التراويح لما أراد أن يصلي العشاء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 والحسنة بعشر أمثالها ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف لا ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يعني بسم الله الرحمن الرحيم هذه فيها سبعة عشر حرف يعني الحسنه بعشر أمثالها يعني مية وسبعين حسنة طيب إلى سبعمائة ضعف إذن أضرب الواحد في سبعمائة أضرب سبعة عشر في سبعمائة انظر كم يطلع عندك العدد بلا شك أنها أجور عظيمة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 فسكت ما قال لها لا سكت ففهمت المراه لا يعني فقالت يا رسول الله انا وهبتك نفسي أريدني أتزوجك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ادبا ما يريدها لكنه ادبا سكت ذهبت المراه وجلست مع النساء قام رجل قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجه زوجنيها انا ادور حرمه انا ابغى اعرس يا رسول الله زوجنيها المراه الساكتة ما اعترضت ما قالت لا لا لا انا ما اريد الا للنبي سكتت والسكوت علامه الرضا ما دام انها ساكته معناها موافقه على العرض فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم ان المراه موافقه خلاص فقال ما تصدقها عندك مهر قال الرجل ها اصدقها ازاري يقول الراوي ولم يكن عليه رداء هم كانوا يلبسون ازارا ورداء كلباس الاحرام من شده الفقر الرجل ما عنده رداء عنده ازار بس فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما, تفنع وما تصنع المراه بازارك يعني تخلع ازارك وتقول هذا مهرك وانت تبقى هكذا عاري ان اعطيتها ازارك بقيت من غير ازار انت التمس ولو خاتم من حديد اذهب دبر اي شيء لو خاتم حديد فذهب الرجل ورجع يا رسول الله ما وجدت شيئا اذهب التمس اي شيء درهمين ثلاثه بس مهر المرأة صداق مضى ورجع يا رسول الله ما وجدت شيئا